احد بالله الشيطان الرجيم و well, اوه. Uh... آ <تصفيق> ص Uh oh, برای There Hey! Uh, yeah. فَلَقَ شَكَاءَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَوِّ اُمَّ أَوْرَقَنَ الآنَ قَرِينًا إِنَّ فِي ذلك Quan yo a الذي خلقني فهو والذي هو ايوب Let me Thank <laughs> نعم الدعاء دعاء نبي الله إبراهيم الذي دعا ربه بقلب سليم ولذلك قال ربنا عن سيدنا إبراهيم إن إبراهيم كان أمه وقال عنه وإبراهيم الذي وصل فاكرين لمن ادى الاداء المتين من اعظم النداء ومن سوره الشعراء واداء واتباق وقار من المجاد حقا من البلغاء والصفاه تبيلة <متصفيق> القارئ الشيخ طاها النعماني القارئ الزعيم والوجه القرآني وابن محافظة القيوم الذي شرفنا بواجبه وبأبائه في هذه الليلة التي اقيمت تكريما للراحل الكريم الحاج سمير الخطيب ذات الحبيب والجديد والتي يقيمها شيخنا زكريا الخطيب الذي له في قلب الجميع منزله ايه له ورا ورا ورا ورا وكما سمعنا بالخارج من فلسوف نستمع بعد قليل الى علم ومن الجرام الذي يأرينا بعد مجهد من الجرائح الى هذا المكان وهو فضولة الفارو الدكتور الشيخ عبدالفتاح الفاروخ وحتى يأتي لسوفنا عبدالفتاح الفاروخي نعيش مع شيخنا عبد الفتاح المحمود. فود فود القارئ الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز عايف. ذاك القائل هو المجيد وصاحب الأذى الكريم بوجوده بيننا أنا بوجوده سعيد. يتصدق الفائض اسم المجيد ليتم علينا من آيات الرسول الرشيد. دعين ربنا له القبول والتقدير فليكن عبدا